الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحِيمِ كِتَابٌ فَصَّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ أَشِيرَةً وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ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 قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا فاستقيموا إليه واستغفروا وويل للمشركين الذين لا يحبون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون قل أئن الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرَ مَمْنُونٍ قُلْ أَنَّكُمْ لَا تَكْفُرُونَ خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمٍ وَتَجَاعَلُونَ لَهُ أَنْدَادا ذَالِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين ثم استوى الى السماء فان تقال لها ول الأرض فيها طوع قالتا قالت أذين قائمين فقضاهن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 صائقة عاد وتمود إِذْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَزَلَمْنَ كَذَّبُوا فَمَا أُرْسِلْتُ بِهِ كَافِرُونَ فَإِنَّ مَا فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا مَن أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا أيام النحسات اللي نضيفهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما الثمود فهديناهم. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العما على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب البون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعذابهم الله إلى الناع فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا هُوَ اللَّهُ الَّذِي أَمَاتَ وَحَيَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا كنت أن تقتترون أي يشهد عليكم ثمّ ولا أفاركم ولا جلودكم ولا كرّضنتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وَذَلِكَ بَلْ نُقُمُ الَّذِي بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يغفروا فالنار مسوى لهم وإن يشتعتبوا فما هم من المعتبين أَفَيَطْمَأَنُّ لهم قرناء فَزَيَّنُوا لهم ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ فَزَيَّنُوا عليهم القول بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ من عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ من قَبْلِهِمْ مِنَ الجن إن إنهم كانوا قاترين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوحي لعلكم تغلبون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 ما كانوا بآياتنا يدحدون وقال الذين كفروا ربنا أعلى الذين لأضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقزامنا ليكونا من الأسفلين إن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 نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تستهي أنفسكم ولكم فيها ما تهدعون نزلا من غفور الرحيم ومن أحسن قولا من ومن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وقال أنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة إذا فعل التي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عذاوة كأنه ولي وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم واما ينزعنك من الشيطان نسل فاستعذ بالله انه هو السميع العليم ومن آياته الليل والمهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله, لله الذي خلقهن إن كنت إن إني هم تعبدون، فإن استكبروا الذين عند ربك يتبخرون له بالليل والنذر، وهم لا يفهمون، ومن لا يفهم. تَدورُ الأرْضُ بِأَشْعَةٍ فَإِذَا انْبَلَ عَلَيْنَا الْمَاءُ اهتزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَقْبَلَ لَمُصِيرُ الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 إن الذين كفروا بالذكر لما جاءكم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من قلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة ولو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا قصلت آياته أمعجميون قل هو للذين آمنوا هدى وشهاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقروا وهو عليهم عمال أولئك ينادون منهم كان دعيدا ولقد آتينا موسى الكتابة قُلْ فِيهِ وَلَوْ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبير إليه رجع المشفاعة وما تخرج من سمعات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 ذَٰلِكَ وَمَا لَهُم مِّن محيط لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ وَلَئِن آلَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا لَيَكُونَنَّ بعد ضلا أمسته لا يقول هذا لي لا يقول هذا لي وما أظن السعة تقام تؤول إيرود إلى ربي إن الَّذِينَ يَعْتَدُونَ عَلَى الْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا أَنذَرُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى إذا مسه الشروفة دو دواء عريق قل أرأيتم إن كان من منزلنا ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيدا فنرهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكسب ربك أنه على كل شيء شهيد ألا أنهم في مريدين يا ربنا ألا إنه بكل شيء مُحِيط